واتقوا <تصفيق> الله ولتنظر نفس ما قدمت لرد اللات كنزين لا نسوا وكان لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة alone نزل <تزلنا> هذا القرآن على جبل لرأيته خوشع. لرأيته. you wanted a candle لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا here والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهاد Oh, <laughs> والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهاد والله الذي لا إله إلا والله الذي لا إله إلا هو الملك الحدوس السلام, السلام عزيز الجبار <سؤال> الجبار <سؤال> المتكبر <سؤال> صباح والله الخالق البارق المصاور له الأسماء القسناء يُسَبِّحُ عَقْلُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْحَكِيمُ اللَّهُ أَكْبَرُ I <laughs> love ولم يجدك يتيبا فآوى ووجدك عوضا فهدى ووجدك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 أَلَمْ يَجِذْكَ يَتِيْمًا فَآوَى <تصفيق> وَوَجَدَكَ عُولًّا فَهَبَ <تصفيق> أَمَّدَّ لِيَتِي مَفْلَتَ الْقُرْوَ وَأَمَّنْ مَسَّ إِلَى فَلَتَ نَغَر وَأَمَّا وأم بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ فَ شروق لك الصباح يا <تصفيق> عنك وزرك الذين فانما علل السرى إن السرى انما علل السرى السرى فاذا فرغت فانصب الى ربك فخر الله اكبر باسم الله الرحمن الرحيم ودت ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعمروا أَلَعُمْ أَجْرُ النَّعِيرِ مَنُودٌ فَمَا يُكْذِبُ كَبَارٌ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْمِلِ صدق الله العلي.